بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قلنا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وتذبتم به ما عندي ما تستعدلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصين فجل الامر بعد التوالي هذه وزي حست وانقشع الضباب وبتوفيق الله وفضله قتاحم أبراء الدولة الإسلامية وكرم من أوكار الطغوت وحصر منيع من حصولهم.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 وفي الشيشان وهذا ما أكده ديك الحربشيني والذي تحول فجأة إلى دجاجة تلقي قنبلة إعلامية بطاحية إن هدفهم الآن هو العودة بشرف إلى الوطن الأمريكان مقدمون لا محالة على حملة عسكرية ضد إيران وهذا هو السبب الذي دفع آل سلول إلى المسارعة في بناء وتقوية حزب الله السعودي تحت مسمى آخر وبمباركة من كهنة السلطان ثم بدأوا بحرب ثلاثية الأبعاد على دولة الإسلام أولها تجفيف منابع المال من خلال حملة طويلة النفس ثانيا تجفيف منابع الرجال ثالثا الانخراط القوي والانضمام إلى خنجر ثلاثي رؤوس سنغالق دون حب النفس بابا سنغالبهم وإن خان الصحاب ولكن لن نحوز العز حتى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 ولا نكفر امرأة من المسلمين صلى الى قبلتنا بالذنوب كالزنا وشرب الخمر والسريقة ما لم يستحلها نرى ان طوائف اهل الكتاب وغيرهم من الصابئة ونحوهم في دولة الاسلام اليوم اهل حرب لا لهم فقد نقضوا ما عاهدوا عليه من وجوه كثيرة لا حصر لها وعليه إن أرادوا الأمن والأمان فعليهم أن يحدثوا عهدا جديدا مع دولة الإسلام وفق الشروط العمرية التي نقضها كل جماعة أو شخص يعقد اتفاقية مع المحتل الغازي فإنها لا تلزمنا في شيء بل هي باطلة مردودة وعليه نحذر المحتل من عقد أي اتفاقات سرية أو علنية بغير إذن دولة الإسلام يسر مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي أن تقدم كلمة لمولانا أمير المؤمنين الشيخ أبي عمر الحسيني القرشي البغدادي حفظه الله تعالى بعنوان قل إني على بينة من ربي أسأل الله تعالى أن ينفع بها قلوب المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 فبالأمس كبر إخوانك على أسوار سجن أبي غريب وأخرجوا أكثر من ستين أسيرا وبعدها على سجن مكافحة الإرهاب ثم سجون المرتدين بشرطة حي العامل وسجن مديرية شرطة شهربان في ديالى، واليوم وبتوفيق الله وفضله قتحم أبراء الدولة الإسلامية وقرا من أوكار الطاغوت وحصرا منيعا من حصودهم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 ففرج الله عن أكثر من عشرين ومئتي مجاهد اعترف العدو بمئة وأربعين وصدق فقد ذكر الأنصار من أهل العراق فقط وأما بقية العدد فهم من المهاجرين إلى الله ببلاد الرافدين فالله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر وبينما نحن في هذا العز نجاهد العدو ونصبر أنفسنا وإخواننا في مواجهة حملة صليبية صفوية لم يسبق لها مثيل منذ الاحتلال نطلب تكاتف الجميع ورص الصفوف وتوحيد الكلمة إذ بالجميع يفاجأ بهجمة إعلامية شريسة متعددة الاتجاهات على دولة الإسلام الفتية أحزنت كل المخلصين بمحتواها ودقة تناسقها وتعدد وسائلها وتناغم أقطابها على اختلاف مشاربهم فالأمر مبيت بليل كالح أسود وحسب ما صرحت به دراسة حول مكافحة الإرهاب لمعهد بروكس بالتعاون مع مؤسسة راند للأبحاث نشرت قبل الحملة الشيطانية الأخيرة على دولة الإسلام تحت مسمى حرب القاعدة وإذا أردنا أن نعرف من وراء الحملة علينا أن نعرف من هو المستفيد دعونا نضع تساؤلا كيف حال الجهاد في بلاد الرافدين لو لم يكن هناك مجلس شورى المجاهدين ولا دولة الإسلام وكيف ستصير الأمور لو ترك كل أبناء الدولة الإسلامية السلاح وقعدوا عن الجهاد الجواب معروف سباحة للعرض وإبادة للحرث والنسل وإن كنتم لا تصدقون فإني أطلب من أي جماعة مقاتلة تدعي عصمة المنهج وصفاء الراية وقوة البأس على الأعداء أن تنشر ثلاث عمليات عسكرية مصورة لاقتحام مقرات أمريكية لا بل عملية مصورة واحدة لاقتحام أو دخول ثكنة عسكرية أمريكية واحدة إذن ما هي أهداف الحملة الإعلامية الأخيرة على دولة الإسلام؟ أولا فك الارتباط والتلاحم القوي بين دولة الإسلام وقاعدتها الشعبية الكبيرة ثانيا محاولة ضرب الدولة الإسلامية بالمجموعات الجهادية الأخرى ثالثا اقصاء التيار الجهادي العالمي من ساحة المعركة لصالح تيارات وطنية أكثر اعتدالا وانفتاحا وتشويه صورته العالمية رابعا وأخيرا القضاء على الجهاد في بلاد الرافدين وضياع أمل الأمة فيه وفي ظل حالة الانهيار التي تضرب بقوة مؤسسات دولة الطاغوت المالكي وبعد تصريح خطير لفريق من الضباط الأمريكيين أعلن عن حقيقة مفادها أنه لم يعد أمام القوات الأمريكية إلا ستة أشهر لتحقيق النصر في حرب العراق وإلا واجهة انهيارا على الطريقة الفيتنامية وهذا ما أكده ديك الحرب تشيني والذي تحول فجأة إلى دجاجة تلقي قنبلة إعلامية بطاحية إن هدفهم الآن هو العودة بشرف إلى الوطن وأعلنت الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي أن الخطة الأمنية ينبغي أن تعطي ثمارها في منتصف هذا الصيف وإلا سوف يعجلون برحيل القوات آخر هذا العام هذه المدة الوجيزة جعلت العدو وعملاؤه في حالة تسابق لتجهيز الساحة العراقية لخليفة وحليف جديد يكون أكثر اعتدالا وأقل خطرا من دولة الإسلام خصوصا إذا علمنا أن الأمريكان مقدمون لا محالة على حملة عسكرية ضد إيران لأسباب كثيرة ليس هذا موضوعها. فلا فلابد إذن من تسوية القضية العراقية وإنهاء الوضع المتأزم فيه وخاصة في المناطق السنية ولو لصالح جماعة إسلامية معتدلة أو حتى أصولية يمكن السيطرة عليها عن طريق طرف وسيط وهذا هو السبب الذي دفع آل سلول إلى المسارعة في بناء وتقوية حزب الله السعودي تحت مسمى آخر وبمباركة من كهنة السلطان وخاصة الذين اشتهروا بعدائهم لأبناء الحركة الإسلامية فانهالت أموال النفط إليهم بواسطة المدعو محمد بن نايف وبأياد تجار الدين ثم بدأوا بحرب ثلاثية الأبعاد على دولة الإسلام أولها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 وقطع الصلة بين دولة الإسلام والمخلصين الصادقين من الأمة وخاصة بعدما فشلت كل فتاواهم لصد الشباب المسلم المجاهد عن بذل نفوسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله فتآمروا بالتعاون مع عميل الموساد والاستخبارات الأمريكية يسر فودة على كشف طرق دخول المجاهدين المهاجرين والاستشهاديين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 أقطابه ألف شرمة من المرتدين المنتفعين تجار الدماء وسراق الجهاد على طريقة سعد زغلول وبنبلة وعلي جناح وإلى هؤلاء نقول قد مضى زمان سرقة الجهاد والمتاجرة بأطراف المعوقين ودماء الشهداء وكما قال الصادق الأمين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين باء طائفة أدعياء السلفية القاعدون المقعدون لجبنهم همهم الطعن في المجاهدين وتتبع عوراتهم جيم طائفة من الحساد دفعهم مسارعة كثير من عناصرهم وكتائبهم إلى التعاضد والتناصر وبيعة دولة الإسلام فإن النفس جبلت على حب الرفعة فهي لا تحب أن يعلوها أمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينجو منهن أحد الظن والطيرة والحسد فهذا ابن القيم رحمه الله يتعرض لأشد أنواع الأذى بسبب الحسد ويقول وقد كان الإمام أحمد هو والجماعة ولما لم يتحمل هذا عقول بعض الناس من الحسد قالوا للخليفة أتكون أنت وقضاتك وولاتك كلهم على الباطل وأحمد وحده على الحق فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالصياط والعقوبة بعد الحبس الطويل فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة ونحن نقول كما قال ابن القيم لا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة ونذكر بقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا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 لما في قلوبهم من الضغن والحسد للمؤمنين الصادقين والخوف والهلع الذي يخلع قلوبهم ودعوا أصحابهم وعشائرهم إلى الدعة والراحة ولو كانت بتولي الكافرين محاداة الله ورسوله والمؤمنين ووضعوا أيديهم في أيدي طواغيت العرب يستجدونهم على أهل الملة والدين بلسان ذرب زاعمين أنهم ما أرادوا إلا إخراج المحتلين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 كالزنا وشرب الخمر والسرقة ما لم يستحلها وقولنا في الإيمان وسط بين الخوارج الغالين وبين أهل الإرجاء المفرطين ومن نطق بالشهادتين وأظهر لنا الإسلام ولم يتلبس بناقض من نواقض الإسلام عاملناه معاملة المسلمين ونكل سريرته إلى الله تعالى وأن الكفر كفران أكبر وأصر. وأن حكمه يقع على مقترفه اعتقادا أو قولا أو فعلا لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه خامسا نرى وجوب التحاكم إلى شرع الله من خلال الترافع إلى المحاكم الشرعية في الدولة الإسلامية والبحث عنها في حالة عدم العلم بها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 أو مقام آل بيته الأطهار وأصحابه الأبرار من الخلفاء الراشدين الأربعة وسائر الصحب والآل قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقال في وصف أصحابه محمد رسول الله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 مناقض للإسلام مخرج من الملة وعليه نرى كفر وردة كل من اشترك في العملية السياسية كحزب المطلق والدليمي والهاشمي وغيرهم لما في هذه العملية من تبديل لشرع الله تعالى وتصليط لأعداء الله من الصليبين والروافض وسائر المرتدين على رقاب عباد الله المؤمنين قال تعالى في شأن من وافق المشركين في تبديل شيء من شرع الله وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون كما نرى أن منهج الحزب الإسلامي منهج كفر وردة لا يختلف في منهجه وسلوكه عن سائر المناهج الكافرة والمرتدة كحزب الجعفري وعلاوي وعليه فقياداتهم مرتدون لا فرق عندنا بين مسؤول في الحكومة أو مدير فرع، ولا نرى كفر عموم الداخلين فيه ما لم تقم عليهم الحجة الشرعية ثامنا نرى كفر وردة من أمد المحتل واعوانه بأي نوع من أنواع المعونة من لباس أو طعام أو علاج ونحوه مما يعينه ويقويه وأنه بهذا الفعل صار هدفا لنا مستباح الدم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 من أجل فسق رجل مسلم لا يحاسب غيره بفسقه عاشرا ونعتقد بأن الديار إذا علتها شرائع الكفر وكانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي ديار كفر ولا يلزم هذا أن نكفر ساكن الديار وبما أن الأحكام التي تعلو جميع ديار الإسلام اليوم هي أحكام الطاغوت وشريعته فإننا نرى كفر وردة جميع حكام تلك الدول وجيوشها وقتالهم أوجب من قتال المحتل الصليبي لذا وجب التنبيه أننا سنقاتل أي قوات غازية لدولة الإسلام في العراق وإن تسمت بأسماء عربية أو إسلامية وننصحهم ونحذرهم ألا يكونوا كبش فداء للمحتل كما هو مقترح لحل أزمة المحتل الصليبي في العراق الحادي عشر نرى وجوب قتال شرطة وجيش دولة الطاغوت والرده. ومن بثق عنهما من مسميات كحماية المنشآت النفطية وغيرها ونرى وجوب هدم وإزالة أي مبنى أو مؤسسة تبين لنا أن الطاغوت سيتخذها مقرا له الثاني عشر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 وننزله منزلته ونخلفه بخير في أهله وماله السابع عشر نرى وجوبا قاذ أسرى وحليم المسلمين من أيدي الكافرين بالغزو أو الفداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني كما نرى وجوب كفالة أسرهم وأسر الشهداء قال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزى ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزى الثامن عشر، نرى وجوب تعلم الأمة أمور دينها وإن فاتها بعض حضوظ الدنيا ونوجب من العلم الدنيوي محتاجة إليه الأمة وما سوى ذلك فهو مباح ما لم يخرج عن ضوابط الشرع الحنيف التاسع عشر، نرى تحريم كل ما يدعو إلى الفاحشة ويعين عليها كجهاز ستلايت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 أخوكم أبو عمر الحسيني القرشي البغدادي